بسم الله الرحمن الرحیم ألف لام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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء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 ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون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 الشياك تسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ما منها رغدا حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه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 الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار لهم فيها خالدون يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفى بعهدهم وإياه يفره بود بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآيات ثمنا لَهُ وَإِيَّاكَ فَتَّقُوا وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّن آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ بیکو معظیم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 می‌خوام. خذوا وشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تمت الأرض من بق لها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال لا الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبطوا مصرا فإن لكم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 وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ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 ناهزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دعو لنا ربك يبين لنا ماهي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 فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُوحِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُلِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالقرب واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولئتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل. ود كثيرون من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق.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 إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا أَتَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَالِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً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 هَؤُلاءِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنو والتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسмаيل أن طهر بيت يل الطائفين والعاكفين والركع السجود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 مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد وإلهك قالوا نَعْبُدُ وإلهك وإله آبائك إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون